اهدنا الصراط المسكقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدق أو معروف أو معروفا أو إصلاحا بين الناس، ومن يفعل ذلك بتغاض أمراض الناس.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 Allah Allah Allah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 وقراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين, آمين <تصفيق> إن الله لا يغفر أن يشرك به ويضف ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، أي يدعون من دونه إلا إنا، وإي يدع. يَقُولُن مَرِيدًا لَنَا وَقَالَ لَأَسْتَخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَا أُضِلُّ نَهُمَّ فَلَا يُبَدَّلُ كُنَّا آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ فَقَدْ خَسِرَ وبينهم يعدهم ويمنهم وما يعده الشيطان الا غررا هداائكما اواهم جهنم الا يجدون عنها محيطا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا اللَّهُ سُبْحَانَهُ سَمِعَ اللَّهُ لمن حَمِدَهُ allah allah allah Allahu <tries> Akbar.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 ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من عمل سوء يجد به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 ويستفتونك في النساء قل الله يختيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء الله لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون شَكِسُوه وَمُ الصَّّاتينَ مِنَ الجان وَفيِي وَْمُ مِنَ اللجان وَْتَامََّاتِ وَمُ مِنَ الولدان والمستضعفين من الولدان وأن تقول اليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جلّح عليهما أي يصلح بينهما خلّح والصلح خير وأحضرت أنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولم تستطيع أن تعدل ولم تستطيع أن تعدل بين النساء ولو حرصهم فلا تميل كل الميل فتذرها كالمعنق وإن تصلحوا وتستقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقى يغن الله كلا من سعته وكان الله غنيا حميدا سمع الله لمن حمله الله الله Allah Allah Allah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 وللله ما في السماوات وما في الأرض على قد وصينا الذي لَوْتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَاؤُكُمْ وَإِيَاؤُكُمْ أَن تَقُولَ اللَّهُ وَإِن تَكُفُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ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 الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين.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 يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسم شهداً لله شهداً لله ولو أن قصم أو الوالدين, أو الوالدين وإن تكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعزلوه وإن تلو أو تعرضوه فإن الله كان بما تعملون قبيرا يا والكتاب النبي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكثر بالله وملائكته وكتبه ورسله وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ظل ضل ظلا لمن بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا, ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. لم يكن إلا له ليغفر لهم، لم يكن إلا له ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا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 بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الَّذِينَ يَسْتَخِفُّونَ بِالْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَتَغَوَّنَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم أن إذا سمعتم آيات الله يغفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَدْحٌ لِنَاللهِ قَالُوا أَلَمْ نَقُمْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ قالوا ألم نستحوز عليكم ولم نعقم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولي يجعل الله لكافرين على المؤمنين سبيلا الله سمع الله لمن حمده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 لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتقذ الكافرين أولياء من الله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 إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتقوا بالله واعتقوا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يأتى لهم المؤمنون أجرا عظيما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 along. Come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 غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين سبح اسم ربك الأعلى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 من الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشطى الذي يطلى النار ثم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 إِنَّهَا ذَالَكَ الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى اللَّهُ أَرْبَعَةَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَلَّ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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضانين آمين قل يا ولا انتم عابدون ما أعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا ما أعبد لكم دينكم ولي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 الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له شرف أحد الله سمع الله لمن حمد اللهم اهدنا في من هديك وعافنا في من عافيك وتولنا في من توليك وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر وما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عليك ولا يذل من عليك تبارك ربنا وتعاليك ونستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا من جاء ولا من جاء منك إلا ونسندنا من خشيتك ما تحون بيننا بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهمن به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبطارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل سأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلق علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا ممتهى آماننا ولا إلى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنان هي ديارنا واجعل الفردوس هي نزلنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعلنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا الا قضيته ولا همما إلا فرجته ولا عسير إلا يسره ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضوان ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها وأعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين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 اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك ومن أوصانا بالدعاء ومن أوصيناه بالدعاء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 رب لا تقبل منا إنك أنت السميع العليل وتب علينا إنك أنت السواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين Allah Allah Allah